Al-lathīnayuminūn bil-ghayb wa yuqīmu nassallat wa bil-ma razaqanāhum yunfikūd. Wal-lathīnayuminūn bima anzillailik wa bima anzill min qabilk أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم, أنذرتهم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 mereka hanyalah orang-orang yang fasik, tetapi mereka tidak menyadari. Dan apabila mereka diberitahu, mereka berkata, "Aku beriman السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم Wahai kalau ila syaitan-him, mereka berkata: Inna maghum, inna ma nahlu, mustehzud. Allahu ya mustehzub-him, dan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 ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صمٌ بكمٌ عميون فهم لا يرجعون او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وَإِذَا اللَّهُ مَعَهُمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا hanya Sembah RabbuMu yang Maha MenciptakanMu dan Yang Menciptakan sebelumMu, agarMu bertakwalah kepada Yang Maha MenciptakanMu, Yang Maha Menciptakan langit فأخرج به من الثمرات، فأخرج به من الثمرات رزق لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل هذا الذي رزقنا من قبل وأتوبه متشابها ولهم فيها أزواج مطهرته وهم فيها خالدون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 Hwaal-lahwi yang menciptakan kamu, maa di luar jaminan, lalu setinggi ke langit, dan mereka berada di tujuh langit, dan Dia dengan segala sesuatu Maha أَن كَنتَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال t referred ما لا تعلمون وعلم supaya kita كلها ثم عرضهم على tidak فقال tahu". dan فَقَالَ أَنۢبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَٰئِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ aka anta alimul hakim qala ya adam an bihum biasmaihim falamma anbahum biasmaihim qala alam Qāl al-ma kullikum innī aʿlam غيبة السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملاك تسجدوا لأدم فسجدوا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 Fahazal lahumah shaytanu ranhaa Fahakhrajahuma mima kana fiih Waqulna ahbituu ba'adukum liba'adukum liba'adukum Walaikum fi la'adukum ustaqarun wa mata'un ila hain Fatalakta adamu min rabih kelimatin fataaba إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما ياتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم Faman tabi'ah hudaya fala khawfun alayhim Wala hum yahzanun Waladhin katharuhu wakathabu b'ayyatina Aulahika ashabun naari Hum fiha khalidun Ya bani israel قرن نعمة التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدهم وإياه يفره بود وأمنوا بما أن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 Wa aqimu salat, wa atu zakat, wa ruku'u ma'arakiin. Atamurun nafs bil birr, wa tensoun anfusakum, wa Wa'astainu bil sabr wal salat, wa inna halakbiratunillah al khasshiyin. Al-ladin yaznun anhum malaq Rabbhim wa anhum ilayhi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 وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجداً وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ يُغْفَرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 Mimma tumbut lalz min bakkulha wa qitha'ihah wa fumha wa adasihah wa baccalihah. Qala atastabdelun al-ladhihu wa adna bil-ladhihu wa qayir. Ihbu mizran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 إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من من بالله واليوم الآخر وعمل صالحة وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره شبهه علينا واننا ان شاء الله له مهتدون قال انه يقول انها بقره لا ضرول تثير الارض ولا تسقي الحرض مسلمة اللاشية فيها قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون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 Aferinah kauzat speak. Sekali besa adalah orang Trump yang terh mé喜 véritablekan. Terus nyusah kemudian dari email Tuhan yang kehilman. O갈auh yang menjadi orang Undirя Wahai kalabaginya mula bagian, mereka berkata, "Apa yang Allah beri kepada kamu, apa yang Allah beri kepada kamu, untuk menunjukkan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 وَإِذَ خَذْنَا مِيْفَا قَبْنِ إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ Thummat wali tumu, illa kili'lan min kum, wa antum m'arzud. Wa ida kha dzna mi thawqum, la tafsukun dimalakum, wa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 وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن ياتوكم أسالات فادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم Afatu minun bbagi alkitab, watakfurun bbagi faham. Fama jazabu miiyafgalu zalk min kumu, illa khizyun fil hayat dunia, wiyoma alqiyamati yurddun ila وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ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 فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بيسم اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا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 Wahai mereka yang bertanya, apakah mereka beriman kepada apa yang diturunkan Allah? Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan Wahyu Allah, dan Dia adalah Hakim, Mufassidkan apa yang mereka berbuat. Katakanlah: "Maka siapa yang membunuh, akan dihukum oleh Allah Matah kum al-ajil bin bapadhi, wa antum zalimun. Wajda khanam ithaqum, warafana faukum al-tur. Khuzu maataynakum biquwatiu, wasma'u. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِي سَمَا يَامُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قل إن كانت لكم الدار لا خيرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنو الموت إن كنتم صادقين ولئي تمنوه أبدا بما قدمت يديهم والله عليم بالظالمين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 قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدق لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرا للمؤمنين من كان عدوا لله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 Awal kala mengahadu ahadan, nabadu fariqum minhum, balakfarum la yuminu, walam ma jalan rasulum min عندillahim, sadiqul ma maghum nabad fariqum min al-ladin au tul kitab kitab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 ma nansakh minayatina w nunsihanaat bi khayr minha aw misliha alam ta'lamenna Allah ala kul shay'in qadir alam ta'lamenna Allah lahu mulkul semawati wal ardu wa ma lakum min Dunillahi mu waliu, walla nasyir. Am turihun an tasyalu rasulakum, kama suli musa min qabil. Wamiyya tabdil al kufra bil iman, fadzillah sawal as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 وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدَنَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمُوا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بلَّا مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ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 وَمَنَ ظْلَمُ مِنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمُ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ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 Kelu allah kawiton, budiang semeawat waladz, wa iwaqaza amran, fa inna ma yqolulahu kun, fa yqon. Waqal al-ladin la yaglumun, lola yuklumun كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بيّن الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن صالى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى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 للطائفين والعاقفين والركع السجود وإذا قال إبراهيم رب جعل هذا بلدنا منو ورزقه له من الثمرات منا منا منهم بالله واليوم لا kalau, wman kafar, fAumatgahu kili lan, thumma attaruhu ila ghabid nair, wabis al nasir. Walil yarfag Ibrahim al qawaid min al bait innaka antas-sami'ul-alim rabbana waj'alna muslimina lakawamin dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa arina manasikana wa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 Katakan, "Nabudillahakwaillahabaik, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, Allah Satu. Allah Satu, dan kami beriman kepadanya. Itulah umat yang telah masuk ke dalamnya, yang telah mengambil apa ولا تسالون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا يهودا ونصرى لا تهتدوا قل بل الملة ابراهيم حنيف وما كان من المشركين قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا عاق ويعقوب ولسباط وما أوت يموسى وعيسى وما أوت يموسى وعيسى وما أوت النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون dan jika anda berkata dengan seperti apa yang anda berkata dengan itu, mereka sudah menghentukkan. Dan jika mereka berkata, jika mereka berkata dengan apa-apa yang berkata, Jadi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 أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ويعقوب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 saya akan mengatakan, Sufah, dari orang-orang, dan Allah mengenai perjumpaan mereka yang mereka lakukan. Katakanlah kepada Allah, yang menerangi dan menghantar, Dia akan mereka dan mereka yang beriman, dan mereka yang beriman dan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 إن الله بالناس لراو ف الرحم قد نرأت قلب وجهك في السماء فلن ولينك قبلة ترضها فوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُو وَجُوهَكُمْ شَطْرَهَا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَا لَكُم مِّن حِجَابٍ ۚ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 كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويذكّكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فذكروني أذكركم وأشكر لي ولا تكفروا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات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 Menggunakan apa yang telah ditunjukkan kepada manusia dalam Kitab. Orang-orang itu akan dihina oleh Allah dan orang-orang yang menghina. Kecuali mereka yang beriman إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار لا أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون Wailahukumu, ila huwa hidul laa ilaaha illahu al-Rahman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 وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مما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 وَمِنَ النَّاسِ orang يَتَّخِذُ beriman, دُونِ اللَّهِ memilih orang كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا dari حُبًّا orang وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا kamu يَرَوْنَ orang أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا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 ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يامركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون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 انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما انه لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلاثم عليه ان الله غفور رحيم ''Inn الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلاً وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا لَئِكُمْ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ لَّيِيمٌ Ulaikah, yang mensteriilkan kekalahan dengan hukum dan azab dengan malfirat, maka tiada yang dapat bertahan. Itu kerana Allah mengutus Kitab dengan kebenaran, dan orang yang berbeza ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر منامن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والكتاب والنبيين وآتا المال على حبه ذوي القربى واليتاما والمساكين وابن السبيل والسالين وفي الرقاب والسالين وفي الرقاب واقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحنين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون يا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فأتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان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 إن الله <بمقول> anyway, سميع عليم فمن خاف من موص جنفا وثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم <uvohum>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 وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدَيَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمُوا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِينَ أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام نخرى Yurid Allah bikkum al yusra, ولا yurid bikkum al gusra, ولتكمل العدة, ولتكبر الله على ما هداكم, ولا علىكم تشكرون. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ Fal yang menjawabku dan hari yang menubiyat agar mereka berjalan. Aku berikan kau malam shalat malam yang diarahkan kepada علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم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 3. Saya telah mem reading 4. 5. Kami và coi 6. Kami và 7. Kami và Syn Island 8. Kami và 8. Kamiar 9. Kami is aware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 Wathkuroh kama ada kum, wa in kuntum min qablihi la min al حيث afadz anas, wa istaafirullah, inna allah gafur rahim.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 اذْكُرُ ٱللَّهَ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْدُودَٰتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ ٱتَّقَى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 والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس امه واحده فبعث الله هم نبيين مبشرين ومنذرين.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 dan Allah ter execution disini kepada jauwan ingat anda telah menyebutkan ke kanali yang harus datengah atau kau inginkan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 Nasr Allah kauib. Yasalun k kamu yunfiquun. Qul ma anfakum min khaib. Fli walidain wal qurbin wal yatama wal masakin wal bin sabil. Wma tafgalu min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 كذلك يبين الله لكم لآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا وآخرة ويسألونك عن اليا ما قل إصلاح لهم خير وإن تخالطهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعمتكم إن الله عزيز حكيم ولا تكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمت مُؤمنة خير من مشركته ولا وعجبتكم ولا تكحوا المشركين حتى يؤمنوا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 Inna Allaha yuhabu al-tawabin, wa yuhabu al-muttaahirin. Nisaa'ukum harthulakum, fatu harthakum, an nashittum, wa qaddimu li anfusikum, wa taqul Allaha, wa 'alamu Wabashri al-Mu'minim Wala taj'alu Allah arduta l-Eymanikum An-tabaru wa tataqu wa tuslihu bayna لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم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 وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنَ رَادُهُ إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الطلاق مرتان فامسكوا بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما <تأخذوا مما, <آتيتموهن شيئا> تَاخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حدود <الله> <فإن خفتموهن>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 وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أجلهن وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَضْ ظَرَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُؤًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم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 Zalif mu أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين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 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ رَضِيتُم أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فلا جناح عليكم jika sallam tu, fala junaah عليكمu. Jika sallam tu, maka aatitum bil magroof. Watku Allah, waglamu. An Allah والذين يتوفون منكم ويذرون أهواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف Vai Allah dengan seperti yang agi lelah nobup mua kurang wala kepada Kwa哋an kerana wanita yas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 dan tahu bahawa Allah tahu apa yang ada di diri anda jadi berhati-hati dan tahu bahawa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 طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُم نَّفَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُوا أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتُمْ تَخَافُونَ أَن تَعُودُوا وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ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 Fatin kuarjna, fala juna'ah عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف. و الله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 إِلٰمِنْ بَعْدِ مُوسٰى اِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ إِلَٰهٌ هُمْ اِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ إِلَٰهُ مُبَعَثٌ لَنَا قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلو قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا Fala ma kutub عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم و الله عليم بالظالمين وقال لهم نبي أهمو إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهِ وَلَمْ يُوتَ سَعَتًا مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُوْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ والله واسع عليم وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان ايات ملكه ايات ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم.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 افرغ علينا صبرا وثبت قدامنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُۥ مِمَّا يَشَآءُ وَلَوْلَا دَفَآعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ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 ولكن اختلفوا فمنهم منامن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل، أنفقوا مما رزقناكم من قبل أيات يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاع، والكافرون هم الظالمون.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 Yahlamu mana antara tangan mereka dan mana belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui seorang pun dari ilmunya kecuali apa yang dikehendaki olehnya. Sesungguhnya kursi كراها في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقالا في لها والله سميع عليم Allah wali الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أناتاه الله الملك إذ قال إبراهيم إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت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 Allah bilal tiada tiga tahun, fana'zurilah makananmu dan minumanmu tidak disediakan. Fana'zurilah hewanmu dan Engkau diciptakan sebagai petunjuk bagi manusia. Fana'zurilah dagingmu, bagaimana mereka menghancurkannya فَلَمَّا تَبِينَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِلُّ الْمَوْتَ قَالَ أَوَلَمْ تُمِنَّ قَالَ بَلَى وَلَا كِلِّيَ طَمَعٍ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزاء ثم اجعل على كل جبل منهن جزئا ثم ادعهن ياتينك سعيا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 و الله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذ ثم لا يتبعون ما أنفقوا من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 kalau yang menyenfik malah riaan nasi, ولا يؤمن بالله واليوم لا خير. فمثلهم كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدة لا يقدرون على شيء مما كسبوا Wahai Allah, tidak akan Kami membimbing kaum yang kafir. Dan seperti orang-orang yang menghabiskan harta mereka dengan kemiskinan, penyakit, dan kekalahan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 تجري من تحتها لنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت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 dan tidak beri kemahat dari kawasan anda. Dan tidak beri kemahat dari kawasan anda. Dan tidak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 Yauti الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الباب وما إن فقتم من نفقتن أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم وَإِن تُخْفُوهَا وَتُوتُوهَا الْفُقَرَاءُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَنُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ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 Tegarfum bisi ma'hum, la yasalun nas al hafah. Wma tufqu min khair, fa inna Allah bihi alim. Al-ladin yufqu amalahum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 إِلَٰ إِلَٰهِ وَمَن عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ والله لا يحب كل كفار نفيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات والقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ لَا مَيْسُرَةٌ وَأَنْ تَصَّدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمُ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 فإن كان الذي عليه الحق سفيه نو ضعف نو لا يستطيع أي من له وف اليوم للوليه بالعدل واستشهد شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأة فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ إِنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَبْخَلُوا بِالشُّهَدَاءِ وَإِذَا دُعُوا Walaa tasmu antektabuh, canggih dan kebiri, laajalih. Zalikumu, aku setu عند Allah, wa aku amul syahadat, wa adna لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناحًا لا تكتبوها وأشهد إذا تبايعتم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 لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ Yuhasibikum به Allah, فيغفر لمن يشاء, ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير Aman Rasul bapa anzal alaihimil Rabbih wal Muminud. Kullu naman bil Allahi wa malaikatih wa kubuhih wa rasulih. La nufarqu baina ahdimir rasulih.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 Rabbنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا Rabbنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا Ant Maulana, fencerna, ala al-Qaum